نشان امهر كالخيال اصبح جسدها شلون سي ان ابو من بعدها بيج دف عوبه ولطم هاهاهاهاي <تصفيق> جرّ ومعصب اللي كان عدغي و زينبا بعد طول الألم وجروح الليالي و عيشة الذل بل حمي و عالي <تصفيق> بعد ميت نكسل الراق سلشان علي شقد بشت عين العقيلة الحورة تالي وشن صوتي يقول عفتوني بحالي ما أحد من أهلي بالغربة جالي وشن صوتي يقول عفتوني بحالي ما احد من اهلي بالغربه غجالي مانختكم يعني تنسوني عجيبة وهادي يعني من مصيبة لا مصيبة لونساو ام الخضر بعد شن قلت تنتظري لونساو ام الخضر بعد شن قلت تنتظري فارقوا وعنها راحوا كل اهلها ام هيك الخيال اصبح جسدها شلون سي نبروشت قعدت من بعدني <تصفيق> دفيج دفوع وابغي وتماخذ هي وهي جربوا مو عصاب اللي كان عيد غير فاطمه هي بتعلي قدر ترد غير هاي ذبحا واهلها وردت وحد غير فاطمه هاي بت علي قدر تردها وهي ذبحا واهلها وردت وحد غير من رحمها ومن علي غير من الناس شنو هي وعباس الليلة صارت تحت ضر بعد شن غلت انتظر الليلة صارت تحت ضر بعد شن غلت انتظر فارقوها وعن غراحا ضحك نغر الدهر وياه فيو يا ما بدموع الفقير تسهرت لين جلو من جلو صت صليلن ما تقدري تقول ومتقنت بتشف مو لاين يفعني ماكلهم ترى بعض بتصبروا رم لو مكلفو خيه ما صارت والخدير بالنار ما ضروم يضرب اب تصبروا رملو كل ثغره خيه ما صارت والخدير بالنار ما من الي بعد ها ضيعوها جرح ما ظن ينجبر و بعد شن غلت انتظر جرح ما ظن ينجبر و بعد شن غلت انتظر فارقه و انغراحه و كله الغير دنيو الالم هبل عن غايه شلون تنسى الشعب وجوف الصبايه <تصفيق> من خذوهم للدعي وراحوا هدايا شلون ربات الخدود والركبه ومطاييه شالوا الالم والهم والرزايا هي ظلت تنتخي شايل الرايه وشعل ول عالم والغم وهي ظلت تنتخي شايل الرايه وحاذينا بغ الزمان بيها جسوجار نهغر ثايه الالم من هجمه الدار وظلعهم هل من كسور بعد شين قلت انتظر وظلعهم هل من كسور بعد شين قلت انتظر فارغوا ان غره راحه وكل